وَأَنَّ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُ مُنَارٌ كُلَّمَا أَرَادُوا أن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُ عَذَابٍ نَارٍ الَّذِي قُوَّتُم بِهِ تُكَذِّبُوا